بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه فخذ أحدنا مكانه إن ما نراك من المحسنين؟ قال: معذ الله. معذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده. إن إذا لظالمون